إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا من جهنم عن شدة اشتد فأبرد الصلاة الحر الحر فيح و قول ا اشتكت النار إلى ربها فقالت يا أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ل إلى أكل كل فأذن بنفسين نفس رب بعضي في في ن ف في س ا ص ي ف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا اشتد الحر ف أ ب ر د عن ا ل ص ل ا ة أ ر ش د صلى الله عليه وسلم إ ل ى م ج ا و ز ة وذلك ا ا مجاوزة ل ل ة وقته فعلها عن وقته المعتاد ل إ د خ ا ل ه ا في وقت البرد كما تقدم لنا في المجلس الماضي وهذا مذهب ا ل م ا ل ك ي ة أ ي ض ا قالوا ب ص ر ي ح هذا ا ل ح د ي ث فإنهم ي س ت ح ب و ن إ ذ ا ا ش ت د ا ل ح ر ر أن ي ب د بصلاة الظهر قد قال ل ا قد ش ي خ خليل رحمه الله وللجماعة الظهر تقديم غير رحمه وقد ت أ خ ي ر لربع ه ا ا ل ا ا م ة و ي ز لشدة الحر يشكل عليه ى هذا أو قد ش ك ل ل ع ي ما رواه مسلم في صحيحه عن خباب بن ا ل أ ر ت رضي الله عنه أنه قال شكونا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه ة في فلم يشكنا شكو إلى النبي الرمضاء ا إلى صلى ل ل شكو عليه وسلم الصلاة في الرمضاء وما يصيبهم ما يصيب اقدامهم من ش د ة الحر في مشيهم على الرمضاء فلم يشكهم أ ي لم يزل شكواهم صلى الله عليه وسلم فقد تقدمنا في المجلس الماضي أ ن أ ش ك ا ء أ ف ع ل هذه بمعنى ا ل إ ز ا ل ة أ ش ك ا ه إ ذ ا أ ز ا ل شكواه قال خباب رضي الله عنه فلم يشكنا أي لم يزل لم ش ك و اي ن ا أ لم يستجب صلى الله عليه وسلم إ ل ى طلبهم لما شكوا إ ل ي ه ما شكوا وهذا قد يعارض ظاهره هذا ا ل أ م ر ب ا ل إ ب ر ا د هنا والجمع بينهما يحتمل فيما قالوا وجهين ا ل أ و ل أ ن ذلك كان قبل أ ن يشرع ا ل إ ب ر ا د ثم لما ش ر ع أ ب ر د و ا والثاني أ ن ه م طلبوا منه ز ي ا د ة زيادة ت أ خ ي ر ي ن على ما سمح لهم به من ا ل ت أ خ ي ر فلم يسمح لهم بذلك نعم ف إ ذ ا اشتد الحر ف أ ب ر د و ا عن ا ل ص ل ا ة نعم وقال اشتكت النار إ ل ى ربها فقالت يا رب أ ك ل بعضي بعضا ف أ ذ ن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إ ل ى ربها فقالت يا رب أ ك ل بعضي بعضا هذا فيه دليل على أ ن النار قد خلقت وفيه رد على من قال إ ن ه ا لم تخلق بعد وانما تخلق عند الحاجه إ ل ي ه ا وذلك يوم القيامه والذين قالوا بهذا القول هم ا ل م ع ت ز ل ة والقدريه وهؤلاء نافوا ان تكون النار قد خلقت ونافوا ان تكون الجنه قد خلقت ايضا وانما تخلقان عند الحاجه اليهما والعلماء يقولون ان النار قد خلقت ويقولون ان ا ل ج ن ة قد خلقت ويدل لهذا القول ا ل ق ر آ ن العظيم ويدل له الحديث الشريف ويدل له النظر ف أ م ا ما يدل له من ا ل ق ر آ ن العظيم فيقول ربنا سبحانه واتقوا النار التي اعدت للكافرين وقال ربنا سبحانه سارعوا الى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض اعدت للمتقين ومما يدل, على ذلك ومما يدل لذلك من الحديث ما رواه أ ح م د في مسنده والبيهقي في شعب ا ل إ ي م ا ن عن انس بن مالك رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لي لي مالي لم أ ر ميكائيل ضاحكا قط فقال جبريل عليه السلام ما ضاحك ميكائيل مذ خلقت النار ومما يدل له أ ي ض ا من الحديث ما رواه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 طاعات الصبر عليها والصبر عن الشهوات ونحو ذلك فحفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي رب وعزتك لقد خشيت أ ل ا يدخلها أ ح د ثم خل لما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي رب وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها فحفها بالشهوات ث م قال يا جبريل اذهب ا جبريل ف ن ظ ر إ ل ي ه الادله فذهب فنظر إ ي ه ثم جاء فقال ق ل أي رب وعزتك لقد خشيت أن ا إلا يبقى أحد د ل خ ا الأدلة ومن على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث الطويل الذي فيه ق ص ة الكسوف لما مات إ ب ر ا ه ي م بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ص ل ا ة الكسوف بهم باصحابه ثم قال لهم بعد ما من شيء توعدونه إ ل ا وقد ر أ ي ت ه في صلاتي هذه ولقد جيء بالنار وذلكم حينما ر أ ي ت م و ن ي ت أ خ ر ت مخافه أ ن يصيبني من لفحها وحتى ر أ ي ت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار سأل أمعاءه الله العافية يجر يجر النار قصبه في يجر يجر كان يسرق الحاج بمحجنه <تصفيق> كان يسرق الحاج بمحجنه ف إ ن فطن له قال إ ن م ا تعلق بمحجني و إ ن غفل عنه ذهب به وحتى ر أ ي ت فيها ص ا ح ب ة ا ل ه ر ة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها ت أ ك ل من خشاش ا ل أ ر ض حتى ماتت جوعا ثم ج ئ بالجنه وذلكم حينما ر أ ي ت م و ن ي تقدمت حتى قمت في مقامي هذا ولقد أ ر د ت أ ن آ خ ذ من ثمرها ل ت ن ظ ر إ ل ي ه ثم بدا ل أ ن لا أ ف ع ل فما من شيء توعدونه إ ل ا وقد ر أ ي ت ه في صلاته هذه وإلى والأحاديث والسنة、كثيرة. ومما والجنة قول وبشر آمنوا وعملوا أمثال لهذه الآيات الكتاب يدل على النار خلق النظر الذين الصالحات أن لهم أن أن تامي كثيرة ربنا سبحانه جنات في قد اللام هذه في قوله تعالى لهم جنات لام تمليك فقد قضى الله تعالى ب أ ن بتمليكه المتقين ا ل ج ن ة والتمليك يقتضي أ و ل ا وجود ما يملك فهذا دليل وجودها من النظر وذهب ا ل م ع ت ز ل ة والقدريه إ ل ى أ ن ا ل ج ن ة والنار لم تخلقان بعد و إ ن م ا تخلقان عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه م ا يوم ا ل ق ي ا م ة وعللوا ذلك ب أ ن خلق ا ل ج ن ة والنار قبل ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه م ا عبث والعبث لا يجوز في حق الله تعالى ل أ ن ه ا تصير مددا م ت ط ا و ل ة م ع ط ل ة من سكانها وقالوا إ ن ملكا لو اتخذ دارا و أ ع د فيها أ ل و ا ن ا ل أ ط ع م ة و ا ل أ ش ر ب ة والمصالح و ا ل آ ل ا ت ثم منع منها الناس وجعلها م م ن و ع ة قرونا م ت ط ا و ل ة لم يكن فعله هذا واقعا على وجه ا ل ح ك م ة ولوجد ا العقلاء سبيلا إ ل ى الاعتراض عليه فبهذا ا ل ر أ ي رد ا ل ع م ع ت ز ل ة و ا ل ق د ر ي ة النصوص ا ل ث ا ب ت ة وخالفوا اهل ا ل إ س ل ا م وحجروا على الله تعالى ب ر أ ي ه م وشبهوا افعاله تعالى ب أ ف ع ا ل ه م وهذا ر أ ي عاطل فاسد كاسد خالفوا به أ ه ل ا ل إ س ل ا م وقد قال ابن القيم رحمه الله لم يزل أصحاب ر س وقال ل الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة وتابعوهم والحديث ط ب وفقهاء ا إ إثبات س ل وأهل التصوف والزهد على ا م ذلك و إ ق ر ايضا ر ه وقال ذلك أ الشيخ أ ب و الحسن ا ل أ ش ع ر ي رحمه الله في كتابه م ق ا ل ة ا ل إ س ل ا م ي ي ن في بيان ما عليه أ ه ل ا ل س ن ة و أ ص ح ا ب الحديث قال ويعتقدون ان النار والجنه قد خلقتا وقال صاحب الفواكه الدواني شارح ر س ا ل ة ا بن أ ب ي زيد القيرواني قال علم مما مر أ ن ه لا يجوز إ ن ك ا ر وجود ا ل ج ن ة ا ل آ ن و أ ن من أ ن ك ر وجودها ا ل آ ن وفي المستقبل فهو كافر كالفلاسفه ومن, أقر ومن انكر وجودها ا ل آ ن و أ ق ر بوجودها في المستقبل ك أ ب ي هاشم الجبائي وعبد الجبار المعتزليين فهم مبتدعه ولذلك قال البشار رحمه الله في عقيدته والنار و ا ل ج ن ة حقا خلق ا دار جزاء ل ل ن ع م والشقاء سال الله تعالى ان يجعلنا من اهل الجنه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إ ل ى ربها وقالت يا رب اكل بعض بعض اختلف العلماء في تفسير هذه الشكوى هل هي شكوى حقيقيه وهل النار لها يعني أ ن النار تكلمت بكلام حقيقي وعليه ف إ ن لها الات كلام أ م أ ن هذا مجاز ويكون ع ن ي ي استعارها واشتداد حرها حتى أ ن ه ا لا تجد ش ي ء أن ت أ ك ل ه يكون هذا الوصف منها ك أ ن ه ا تشتكي وهذا مذهب في ل غ ة العرب ا ل ذ يقولون ن ي إ ن هذا القول مجاز وليس ح ق ي ق ة يقولون إ ن هذا مهيع معروف في ل غ ة العرب العرب ينسبون الكلام إ ل ى ما لا ي ت أ ت ى منه ا لان ك ل م ل أ حاله يدل على مقاله لو ت أ ت ى منه الكلام فتكلم لقال ذلك الكلام الذي نسب إ ل ي ه وهذا قلت لكم مذهب معروف في عند العرب قال عن تاره في م عن ل زلت ق ت ه أرميهم ما بثغرة ح ح ر ه ولبانه ترى ى ت س ب بالدم بلبانه ل القناة من فزور وقع و ش ك في س ا ح ة ا ل و ق ع و يصف تلك ا ل س ا ح ة يقول في ح و م ة الموت التي لا تشتكي غمراتها ا ل أ ب ط ا ل غير تغمغم يرمي ا ل أ ع د ا ء بثغره نحر جواده وبلبان جواده ثغرة نحر النحر تلك الوقبة التي تكون تلك التي الوقبة أعلى في ولبان الجواد صدره يرمي أ ع د ا ء ه بجواده فيصيب جواده رماح أ ع د ا ئ ه وقد ذكرنا م ر ة في مجلس مضى ذلك لما ذكرنا ك ل م ة شطن يعني اشتقاق لفظ الشيطان وقلنا إ ن الشطن الحبل الطويل قال هو يدعون عن ترى الرماح ك أ ن ه ا أ ش ط ا ن بئر في لبان ا ل أ د ه م ي يعني يدخلون رماحهم في صدر جواده حتى يعني شبه تلك الرماح ا ل م ق ح م ة في الصدر حبلا دخل في بير فقال فزور من وقع القناه بلبانه ت أ ل م الحصان و ب د أ يزور ي م ي ل ينحرف عن تلك الرماح ا ل م ش ر ع ة إ ل ي ه فزور من وقع القناه بلبانه وشكا الي ب ع ب ر ة وتحمحمه وليس ثمه شكوى و ا س ت د ل على ذلك أ ي ض ا بقول القائل شكا الي جملي طول ا ل س ر ا ء صبرا جميلا ف ك ل ا ن م ب ت ل ا وليس ثمه شكوى و استدلوا أيضا ب ق ل ايضا شوائد ل ة امتلأ ا ل ح و و ق ل ق ط ن ي مهلا ر و ي د ا قد م ل أ ت ب ط ن ق ا ل ح و ض ل ا وإنما تلك كل ذلك كله لسان حال يدل على كلام لو تكلم الحوض وتأت منه الكلام يشتكي يدل تكلم وتأتى ذلك كله لو منه على ويستدلون على ذلك ايضا بقوي القائل إذا ا كلمتني ل ي ب ع ويستدلون ن الفواتر ه ا بالدموع البوادر و ي أ ي ض ا بقوي القائل هذا ق ص ة يذكرنا أ ن عدي بن زيد العبادي ه ذ الشعراء ا في ا ل ج ا ه ل ي ة وكان من ندام النعمان بن المنذر الملك العربي المشهور وكان معا في ن ز ه ة ف أ ن ا خ و ا بجانب ش ج ر ة فقال عدي بن زيد للعباد ي للنعمان بن المنذر أ ت د ر ي ما تقول و هذه ا ل ش ج ر ة أ ي ه ا الملك قال وما تقول قال تقول رب ر ك من قد أ ن ا خ و ا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال عمروا الدهر بعيش حسن قطعوا دهرهم غير عجال عصف الدهر بهم ف ا ن ق ر د و ا وكذاك الدهر حالا بعد حال ومن ذلك أ ي ض ا قول غيلن ذي ا ل ر م ة وقفت على ربع ل م ي ة ناقتي فما زلت أ ب ك ي عنده و أ خ ا ط ب ه و أ س أ ل حتى كاد مما أ ب ث ه تكلمني أ ح ج ا ر ه وملاعبه ولو مكث ث م ة م ئ ة س ن ة ما كلمته ا ل أ ح ج ا ر بل إ ن ه م كانوا يستنطقون ا ل أ ر ب ع والدمن ي و ا ل أ ط ل ا ل وهذا مشهور في كلامهم منه فقط في المعلقات مثلا قوله عن تاره في مقعلقته هل غادر ا ل ش ع ر ا ء م ن متردمي أ م هل عرفت الدار بعد توهمي أ ع ي ا ك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم ب ا ل حتى تكلم ك ا ل أ ص م ا ل أ ع ج م ي ا دار من ي ت ا ل جوائي تكلمي وعمي صباحا دار ع ب ل ة أ س ل م يا دار من يتكلمي ويقول ا ل ن ا ب غ ة الذبياني يَا دَارَ م ن ويقول ع لبيد فوقفت اسالها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها إلى يعني وامثال هذا كثيره في كلام المتقدمين والمتاخرين لهذا قال ابن جني رحمه الله في ك ت ا ب الخصائص وهذا كله اتساع في القول هذا كله مما ذكرت لكم ن س ب ة قول إ ل ى ما لا ي ت أ ت ى منه القول لأن لسان حاله دل على كلامه ل ومن ت ك ل و م الطريف الذي وقفت عليه في هذا الباب ما سماه يعني ابن فارس رحمه الله في كتابه صاحبي سماه ذ الباب ا باب الوهم والإيهان التوهم و والإيهام ه م ا ل والاهان إ ي ه م ك أ ن يتوهم ه أ ن تكلمه ويوهم غيره أ الشيخ أ ب و بكر بن زهر ا ل أ ن د ل س ي ا ل إ ش ب ي ل ي المراكشي كان طبيبا أديبا شاعرا وعاصر د و ل ة المرابطين و د و ل ة الموحدين وهذا كان شاعرا له فيه ظرف وقعت له قصه من, من هذا الباب الذي نحن فيه هو وقف يوما أ م ا م ا ل م ر ا ة فنظر في ا ل م ر ا ة ف ر أ ى نفسه كبير ر أ ى ش ي ب ا ظهرا قول ب ن دريد في م قالوا ص و ر ت ه إ م ترى رأسي حاك ن ه طرة صبح تحت أ ذ ي ل الدجا قالوا هذا أ ح س ن ما مدح به الشيب كان الشيب يمدح فقال هو نذر ف ر أ ى ش ي ب ا و ر أ ى شيخوخه فشرع يخاطب ا ل م ر أ ة يقول ا ي من هذا من أ ن ت و أ ي ن الذي كنت أ ر ا ه هنا أين ذلك الشاب الذي كنت أراه هنا كنت قال قالت ف أ ج ا ب ه ا له م ر أ أ ة ل ن س أ ل هذا ا قالت استجهلته السؤال أشهد يعني وقالت هذا له كان كان ذاك وهذا أ ي ض ا بعده أ ت ى وهذا أ ي ض ا سيذهب يعني لا, لا, لا عليك هو عليك فهذا لن يبقى كما أ ن ذاك لم يبقى ثم يقول ك الغواني ن ا الغواني جمع غ ا ن ي ة و ا ل غ ا ن ي ة هي ا ل م ر أ ة التي استغنت بجمالها عن ا ل ز ي ن ة لم تحتج أ ن تضع ز ي ن ة تجملها فهي م س ت غ ن ي ة بجمالها تقول عرب الغانيه ة ؤ ل ل ا ا ء ج م يقول ن ا كنا ت ي ن ل هو يا أخي ي فصرنا ق ل له ن ي اني أبه يقوله و إ نظرت إ ل ى ا ل م ر آ ه إ ذ جليت ف أ ن ك ر ت مقلتاي كلما ر أ ت ا ر أ ي ت فيها شيخا لست أ ع ر ف ه وكنت أ ع ر ف فيها قبل ذاك فتى فقلت أ ي ن الذي مثواه كان هنا متى ترحل عن هذا المكان متى؟ فاستجهلتني وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أ ت ى هون عليك فهذا لا بقاء له أ ل ا ترى العشب يفنى بعد ما نبتا ن الغواني يقولن يا أخي فعلى ق يقولن د صار الغواني اليوم يا أبتى ف هذا المذهب يكون ا ل ا ا والقول ا ش ت ء وهذه ل م ح ا ر ي ك و ن ذلك ك ل ه مجازا ولذلك قال القاضي البيضاوي رحمه الله شكوى النار مجاز عن غليانها و أ ك ل بعضها بعضا مجاز عن ازدحام أ ج ز ا ئ ه ا وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها وقال ط ا ئ ف ة من العلماء بل كلام النار على حقيقته والنار تتكلم بكلام حقيقي واستدلوا على ذلك بقول ربنا سبحانه يوم يقول لجهنم هل ا م ت ل أ ت وتقولها من مزيد وقالوا ان ربنا سبحانه ينطق يوم ا ل ق ي ا م ة ما لم يكن ينطق في الدنيا بدليل قوله سبحانه ويوم نحشر أ ع د ا ء الله إ ل ى النار فهم يوزعون حتى إ ذ ا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم و أ ب ص ا ر ه م وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أ ن ت ق ن ا الله الذي أ ن ت ق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجع وما كنتم تستيرون ان يشهد عليكم سمحكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولا كينظنتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وقال ربنا سبحانه يوم تشهدوا عليهم السنتهم و ايديهم و ارجلهم بما كانوا يعملون بل قد حصل بعد ذلك في الدنيا وقد انتقل الله ما لا يعودوا الناس من الناطقين فقد قل ربنا سبحانه وحشر لسوليما جنودو من الجن والانس والطير فهم يمكنوا من ا ل ز ي حتى ت إذا أ وقال ا وادي النمل على ت نملة النمل مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وهم ادخلوا لا لا يا أيها ي وجنوده ش ع ربنا و ن ف ت س م م ضاحكا ق و ل ه وقال ربنا سبحانه ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها ويل ارض ا ت ي ا طوعا أ و كرها قالتا اتينا طائعين وقال ربنا سبحانه يا جبال اوبي معه والطير والتاويب التسبيح إ ل ى امثال لهذه كثيره في ا ل ق ر آ ن العظيم وهذا القول هو الاظهر وان الكلام على حقيقته وان كان الوجه الاول له, له حظ من النظر ايضا وذلك قال ابن رحمه الله لكلا الوجهين لكلا وقال القرطبي رحمه الله ا ل أ و ل ى حمل الكلام على ا ل ح ق ي ق ة و إ ذ ا أ خ ب ر الصادق بامر جائز لم يحتج إ ل ى ت أ و ي ل ه وحمله على حقيقته أ و ل ا وهذا القول أ ي ض ا قال به الخاضع ي ا د وقال به ا بن ع ط ي ة ا ل أ ن د ل س ي وقال به ا بن المنير وقال به اشتكت ب به ن الأندلسي من ومن النووي وابن السيد هؤلاء الملكية قال والألوسي وأكثر العلماء وهو الأظهر جميع غيرهم وأكثر وهو حجر إن ا الله、نعم. وقال ا ء ش النار إ ل ى ربها فقالت يا رب أ ك ل بعضي بعضا ف أ ذ ن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف هذان وقت النفسين فهذا الحر الذي يجده الذي النفسين الحر الناس وقت ه و من ن ف س ه ا في ا ل ص ي ف و ذ ل ك ا ل ز م ه ر ي ر ا ل ذ ي ي ج د ه الناس ه و م ن ن ف س ه ا في ا ل ش ت ا ء وقد ر و م ا ل ب خ ا ر ي ومسلمه عن أبي ر ر رضي ي ة ا ل ل ه عنه أن ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه عليه و س ل م ق ا ل اشتكت ا ل ن ا ر إلى ر ب ه ا ف ق ا ل ت يا م ه و أ ك ل ب م ه و م س ل م فأذن ل ه ا ب ن ف س ي ن نفس في ا ل ش ت ا ء و ن ف س في ا ل ص ي ف ف ه و أشد م ا ت ج د و ن م ن ا ل ح ر و أ ش د م ا ت ج د و ن م ن ا ل ز م ه ر ي ر هنا يرد سؤال جهنم موضع العذاب وموضع الحر حتى سار في أ ع ر ا ف الناس إ ذ ا اشتد بهم الحر قالوا جهنم、هز. فكيف يكون ش د ة البرد الذي يحسه الناس من زمهررها وهل في النار موضع البرد الجواب عن هذا أ ن النار أ ع ا ذ ن ا الله منها دار عذاب والعذاب هو ابتلاء ا ل أ ب د ا ن بما لا يلائمها والحر عند ا ل إ ف ر ا ط يمزق الجلد والبرد عند ا ل إ ف ر ا ط يمزق الجلد قد يقول قائل فقد قال أحقابا البرد مرصادا للطاغين لابثين فيها الله تعالى أهل النار ربنا سبحانه إن جهنم كانت مآبا إن إن نفى عن جهنم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ن فكيف ى الله تعالى عن اهل النار ذوق البرد عن ذوق ف تقولون ان في النار ا ل ز م ه ر ي ر الجواب أ ن البرد المنفي عن اهل النار هو البرد الذي لهم فيه الراحه هو البرد الذي يلائمهم هو البرد الذي فيه التنفيس عليهم أ م ا البرد الذي فيه العذاب لهم فليس هذا منفيا بل هذا مصرح بوجوده أ ل ي س ربنا يقول بعد هذه ا ل آ ي ة إ ل ا حميما وغساقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إ ل ا حميما وغساقا وفي ل السبعة والغساق والغساق عند طائفة من المفسرين الله الزمهرير البرد ق وغساقة ر رضي ا طائفة ابن عباس رضي الله عنهما الغساقة ء ة عند عند من منهم شدة البرد الغساق ق د يرد س ؤ ا ل أ ي ض ا وهذه كلها أ س ئ ل ة ع ق ل ي ة قد تثار أ ح ي ا ن ا لا ب أ س ب إ ث ا ر ت ه ا كيف يجتمع حر وبرد في موضع واحد هم مليعقب تقولون بغرب برد سخن الجواب قال بعض العلماء النار ن س أ ل الله أ ن يعيذنا منها زوايا فيها زوايا يعذب فيها بالحر وزوايا يعذب فيها بالزمهرير وقال بعض العلماء وهو ا ل أ ظ ه ر النار من أ م و ر ا ل آ خ ر ة و أ م و ر ا ل آ خ ر ة لا تقاس عليها أ م و ر الدنيا ولا تقاس بها قال قائل ا ل ت ج ر ب ة أ ث ب ت ت أ ن ا ل ح ر والبرد إ ن م ا يكون بسبب البعد والقرب من الشمس فكيف ي تزعمون أ ن الحر يكون بسبب تنفس جهنم والبرد يكون بسبب تنفس جهنم والجواب عن هذا أ ن ا ل أ ش ي ا ء لها أ س ب ا ب ظ ا ه ر ة و أ س ب ا ب ب ا ط ن ة و ا ل أ س ب ا ب ا ل ب ا ط ن ة تخبر بها ا ل ش ر ي ع ة و ا ل أ س ب ا ب ا ل ظ ا ه ر ة لا تنفيها ا ل ش ر ي ع ة وهذا خاص بما لا تخالف فيه بين ا ل أ س ب ا ب ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة أ م ا إ ذ ا وقع التخالف بين ا ل أ س ب ا ب ا ل ب ا ط ن ة التي تخبر بها ا ل ش ر ي ع ة و ا ل أ س ب ا ب ا ل ظ ا ه ر ة التي يخبر بها ا ل ت ج ر ب ة ف إ ن القول حينئذ قول ا ل ش ر ي ع ة هنا م س أ ل ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا اشتد الحر ف أ ب ر د عن ا ل ص ل ا ة قالوا نحن ا تقدم لنا أ ن ا ل أ ف ض ل في ا ل ص ل ا ة أ ن تفعل في أ وقلنا ل أ و ا ا ت ه و ق إ ن هذا, مطلق إن هذا يعني امر مطلق ل ل ج م ا ع ة و المنفرد لقول النبي صلى الله عليه و سلم لمسوا الى أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل فقال ا ل ص ل ا ة ل أ و ل وقتها لكن قلنا إ ن الظهر يستحب أ ن تؤخره الجماعات إ ل ى ربع ا ل ق ا م ة على ما كتب به عمر رضي الله عنه الى عماله, إلى عماله. لكن المنفرد هذا لا يستحب له عمر رضي الله عنه كتب إلى عمله ان يؤخر لربع ا ل ق ا م ة ويزاد ا ل ت أ خ ي ر ل ل إ ب ر ا د إ ذ ا ا شد ت الحر لكنها ذ خ ا ص ب ا ل ج م ا ع ة وذلك قلت لكم قد قال الشيخ خليل رحمه الله و ل ل ج م ا ع ة ت ق د ي م غير الظهر هذه يستحب تقديمها و ت أ خ ي ر ه ا أ ي الظهر لربع ا ل ق ا م ة على ما قاله على ما أ م ر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويزاد ل ش د ة الحر وهذا هو ا ل إ ب ر ا د لكن قالوا هذا يعني خاص ب الجماعات ولا حظ فيه للمنفرد لماذا ل أ ن ا ل ع ل ة التي شرع من أ ج ل ه ا ا ل إ ب ر ا د لا تنال المنفرد هذا أ ص ل ا لا يخرج إ ل ى المسجد و إ ن م ا يصلي في بيته و ا ل ع ل ة التي شرع من أ ج ل ه ا ا ل إ ب ر ا د لا تناله لذا كهذا لا يشرع له لا يستحب اقصد لا يستحب له ا ل إ ب ر ا د و إ ن م ا ا ل أ ف ض ل له ا ل ص ل ا ة في أ و ل و ق ت اختلفوا, اختلفوا الى متى ي ب ر د الى متى تؤخر ا ل ص ل ا ة قال ا ل حطاب رحمه الله في شرحه على المختصر المستحب ت أ خ ي ر ه ا الى وسط الوقت هم اجمعوا على انه لا يستحب ت أ خ ي ر ه ا الى اخر الوقت بدعوه الابراد لكن قال ا ل حطاب رحمه الله تؤخر الى وسط الوقت قال حطاب في شرحه على المختصر ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ر ه ا إ ل ى أ ن كان للتلول والجدارات فيء يستغل به وذلك وسط الوقت ولا يغيب عن أ ذ ا ن ك م ا ل ح ط ا ب مكي من أ ه ل م ك ة ف إ ذ ا تكلم عن فيء التلول والجدران وقال إ ن ذلك في أ و ل الوقت فمثل هذا يقال أ ه ل م ك ة أ د ر ى بتلولها وجدرانها النبي صلى الله عليه وسلم بين أ ن هذا الحر ه ومن فيح ج ه نفسها م من ن والزمهرير أ ي ض ا منه فهل تؤخر ا ل ص ل ا ة في الزمهرير كما تؤخر في الحر ل ل ع ل ة ا ل ج ا م ع ة وهي أ ن كلا ذلك نفس من أ ن ف ا س جهنم قالوا إ ن م ا ا ل إ ب ر ا د يكون في الحر فقط ولا حظ للبرد فيه يدل على ذلك النظر و ا ل أ ث ر أ م ا ا ل أ ث ر فما رواه البخاري عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اشتد البرد بكر ب ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا اشتد الحر أ ب ر د بالصلاه هذا ظاهر و م ن ا ل ن ظ ر إ ذ ا كان البرد ا ل أ ر ف ق بالناس التبكير ب ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه م يعودون إ ل ى بيوتهم أ م ا ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة عنهم فهذا يزيد في إعناتهم وفي إ د خ ا ل ا ل م ش ق ة عليهم ل أ ن ه م يحتاجون إ ل ى مصابره البرد م د ة أ ط و ا ل ولذلك قالوا لا حظ في الزمهر ي لا حظ ل ل إ ب ر ا د في وقت الزمهرير نعم و الأسود وعن ثوبان ل سلمة الرحمن الرحمن الله ى سفيان أبي أبي عبد محمد عبد بن بن بن بن عن عن عنه هريرة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ا ش ت د ا ل ح ر ف ف ا ب ر د و ا عن ا ل ص ل ا ة ف إ ن ش د د ا ل ح ر م ن ف ح جهنم و ذ ك ر أن ان ل ا ر ا ش ت ك ت إ ل ى ر بها ف أ ادى ل ه ا ف ي كل عام بنفسين ن ف س ف ي الشتاء و ن ف س ف ي الصيف هذا من ا ل أ ح ا د ي ث المسند ة ا ل م ت ص ل ة ا لتتشهد ي ل ل م ر س ل الذي ت ق د م و ا ل ذ ي ق ل ت لكم إ ن ا ل إ م ا ل م الرحم ك ه الله س ي ذ كورو طرقا اخرى لذلك المرسل طرقا موصوله وهي هذا الحديث والحديث ا ل آ ت ي بعده نعم تفضل عن عبد الله بن يزيد مولى ا ل أ س و د بن سفيان عبد بن بن يزيد المدني الأسود يزيد الله القرشي المخزومي المدني المقرئ مولى الأسود بن يزيد، كان ث ق ة كثيره ح د ي ث و ثقه أ ح م د بن حنبل و أ ب و حاتم الرازي وقال ابن أ ب ي حاتم رحمه الله سئل أ ب ي سئل أ ب ي عن عبد الله بن يزيد فقال ث ق ة فقيله ح ج ة فقال إ ذ ا روى عنه مالك بن أ ن س ويحيى بن أ ب ي كثير فهو ح ج ة مات رحمه الله س ن ة ثمانين و أ ر ب ع ي ن و م ا ئ ة مولى ا ل أ س و د بن يزيد مولى الأسود بن مولى ا ل أ س و د بن سفيان بن يزيد هذا بن هو بن أ خ ي أ ب ي س ل م ة ز و ج أمي س ل م ة ترددوا ردد عبدالبر ابن صحبته في ولكن رجح ابن حجر رحمه الله كونه صحابي ا نعم عن أ ب ي س ل م ة ب ن عبد الرحمن هو أ ب و س ل م ة ب ن عبد الرحمن بن عوف أ ح د ا ل ف ق ه ا ء ا ل س ب ع ة في قول إ م ا م أ ه ل ا ل م د ي ن ة تقدمت ترجمه ت مات س ن ة بلى س ن ة أ ر ب ع ي ن و تسعين و قيل س ن ة أ ر ب ع ي ن و م ئ ة نعم وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري ومحمد عبد ا ل ر ح م ن ثوبان العامري القرشي المدني قال نسعد ان كان ث ق ة كثير الحديث وقال ابو حاتم من الرازي هو من التابعين لا ي س أ ل و ن م ث ل ه ولا لم أ ق ف على س ن ة وفاته وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن إ س ح ا ق ابن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي عن مانع عن م ا ل ك بهذا ا ل إ س ن ا د نعم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ب و ه ر ي ر ة صحابي الرسول سنة سبعين وخمسين على على الصحيح نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ا شد ت ا ل ح ر ف أ ب ر د و عن ا ل ص ل ا ة ف إ ن ش د ة الحرم ن في ح جهنم وذكر أ ن النار اشتكت إ ل ى ربيها ف أ د ن ا لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أ ب ي ز ن ا د عن الأعرج عن عنه عليه أن الله الله الله رسول صلى وسلم أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد ا ل ح رحمه فأبرد عن فإن شدة عن الصلاة ا ل ر ن فيح ج ن م ق الله رحمه ا ل ح د ث ن ي عن مالك عن أ ب ي الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ا ل إ م ا م ا ل ح ج ة أ ح د أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م و أ ح د أ ه ل الاجتهاد كنيته أ ب و عبد الرحمن أ ب و الزناد ي هذا لقب غلب عليه و إ ن كان ظاهره ظاهر ة ك ن ي ة و إ ن م ا هو لقب كنيته أ ب و عبد الرحمن لقب ب أ ب ي الزناد ي وكان يغضب من هذا اللقب ولا يحب أ ن ينادى به ولماذا كان يغضب منه؟ لما فيه معنى م ل ا ز م ة النار ولكنه لقب به ل ج و د ة ذهنه ك أ ن ذهنه يقدح قدحا فقيل له أ ب و ا ل زناد وكنيته أ ب و عبد الرحمن وكان من أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م محدثا فقيها ف ص ح ا بصيرا ب ا ل ع ر ب ي ة كاتبا مترسلا وكان ا ل إ م ا م أ ح م د يسميه أ م ي ر المؤمنين في الحديث وقال علي بن المدين ي لم يكن ب ا ل م د ي ن ة بعد كبار التابعين أ ع ل م من ابن شهاب ويحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي وبكره ا ل أ ش ج و أ ب ي الزناد وقال أ ب و ح ن ي ف ة قدمت ا ل م د ي ن ة فاتيت أ ب و الزناد ي و ر أ ي ت ربيعه يعني ربيعه ا ل ر أ ي قال وكان أ ب و الزناد ي أ ف ق ه الرجلين وكان الناس على ربيعه قال فقلت ل أ ب ي الزناد ي أ ن ت أ ف ق ه أ ه ل بلدك والعمل على ربيعه كيف ي س ت ق ي م ه ذ ا فقاله أ ب و الزناد ي ويحك حظ كف من حظ خير من جراب من علم وقيل لابي الزناد ي رحمه الله لماذا تحب الدنانير وهي تدنيك من الدنيا فقال إ ن ه ا و إ ن أ د ن ت ن ي منها صانتني عنها ومتى رحمه الله س ن ة ثلاثين و م ا ئ ة وقيل س ن ة إ ح د ى وثلاثين و م ا ئ ة نعم عن ا ل أ ع ر ج ا ل أ ع ر ج اسمه عبد الرحمن بن هرمز ت قدمت لنا ترجمته متى س ن ة سبع ة ع ش ر ة و م ا ئ ة نعم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا اشتد ا ل ح ر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال الامام ص ل ة شدة فإن الحر ن جهنم فيح ق ل ل ا إ ا مالك م رحمه الله تعالى باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطيه ة الفم قال ا ل ل عبيد الله بن يحيى رحمه الفم ل عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة ه شهاب هذه حدثني يحيى سعيد عن عن ابن عن بن أن من من ل ل ا مساجدنا يؤذينا ا يقرب بريح ث و ق ا ل ك ن ي ق ا ل لك ه ر ح م ان ل ل ه ح د ث يكون ي ح م م ا ل ك ع م ي و ي ب و ن م ه إ ل ى ش م ا ب ع ك س ت محمد ب ن مسلمي بن ع ويكون مسلمي ه ي ب و ن مسلمي ه ي ك و ن شِهَاب زيد س ل م ي و ي ه و ن م ا ت س ل ع ي ن و ع ش ر ي ن و ن سعيد مسلمي ي ب أ حزن الذي كان سيسميه رسول الله صلى الله ع ه و س ل نعم م ت سنه و هي سنه سنه ا ر ب ع ي وتسعين و هي سنه ا ل ف ق ه ا نعم ح س ن ت م ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجره فلا يقرب مساجدنا من ي ح ف ظ ن سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب احسنت ب ابن كعب، ابن ابن غالب، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ن النظر، كنانة، ابن مرة، مارك، خزيمة، مدركة، مدرة، معد، لؤي، فهل، إرياسة، نزاري، عدنان أ أحسنت بارك الله فيك هذا نسب حقيق ب أ ن يحفظ ه و محمد صلى الله عليه وسلم ا بن عبد الله بن عبد المطلب ا بن هاشم بن عبد مناف ا بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب ا بن فير بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن خ م ن خ ن خ ز بن خزيمه ب بن م د ر ك ة ا بن ل ي ا س بن مدر ا بن نزار بن معد بن عدنان هذا انت تقول إ ل ي ا س أ ن ا أ ق و ل ل ي ا س هذا خلاف بين أ ه ل ا ل أ ن س ا ب والذي رجحه ا بن درايد والسهلي ي وغير واحدين أ ن ه ل ي ا س وليس إ ل ي ا س ل أ ن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا يسمون ب أ س م ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ن م ا هو ا ل ي أ س ل أ ن ه كان مصابا بمرض أ ش ف ى به على الموت ثم أ ب ل منه ف سمي هكذا الياس نعم نعم وهذا هو النسب المجمع عليه وما فوق عدنان فيه اختلاف كثير نعم عن سعيد بن سعيد المسيب أن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ك ل من هذه ا ل ش ج ر ة فلا يقصد ر الشجرة ب والنبي مساجدنا من أكل من أكل هذه ل الله عليه وسلم ى ي ق ص الثوم وهذا فيه إ ش ك ا ل من ج ه ة ا ل ل غ ة ذلك أ ن المعروف في اللغه ان الشجرة الشجر يطلق على كل نبات له ساق و أ ن النبات الذي لا ساق له لا يطلق عليه لفظ الشجر و إ ن م ا يسمى نجما و على هذا و الثوم لا ساق له و ذلك يشكل عليه ت س م ي ة رسول الله صلى الله عليه و سلم له شجرا و هو لا سقله ا ف أ ج ا ب عن هذا ب أ ن هذا المعروف إ ن م ا هو عرف لغوي فقط عرف لغوي و ليس وضعا لغويا و إ ن م ا ا ل أ ص ل أ ن الشجره كل نبات له أ ص ل إ ذ ا قطع أ خ ل ف وما لا وما له وما لا اصل له يعني إ ذ ا قطع لم يخلف هذا يسمى نجمنا قالوا هذا أ ص ل الوضع ثم صرف ا ل ع ر ف إ ل ى ما ذكرنا قد قال بعض المفسرين وهو الذي رجح ه الطبري رحمه الله في قول الله تعالى ونجم ا ل و ا ل ش ج ر يسجدان قال النبات الذي له س ا ق والذي لا ساقله نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مساجدنا هذا دليل ل أ ك ث ر العلماء أ ن هذا الحكم أ ع ن ي منع آ ك ل الثوم من دخول المساجد هذا, خاص هذا عام في المساجد كلها ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربن مساجدنا وذهب بعض العلماء إ ل ى أ ن هذا الحكم خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في ق ص ة خيبر الحديث الطويل وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اكل من هذه الشجره فلا يقربن مسجدنا ولفظه فلا يقربن مسجدنا أ ي ض ا ب ا ل إ ف ر ا د قالوا و العموم المستفاد من لفظ الجمع يعني يراد به يحمل على الخصوص المستفاد من لفظ ا ل إ ف ر ا د فذلك عام مراد به الخصوص و قالوا يؤيد ذلك النظر ل أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تنزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسجده فلذلك الحكم مقصور على على مسجده وهذا القول منهم ر ح م ة الله عليهم فيه نظر ل أ ن هذا الحديث ورد بصيغ ا م خ ت ل ف ة أ ذ ك ر لكم منها أ ن ه ورد م ر ة بقوله فلا يقربن مسجدنا و م ر ة فلا يقربن مساجدنا و م ر ة قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربنا و م ر ة قال فلا يصلين معنا و م ر ة قال فلا ي أ ت ي ن المساجد فهذا الاختلاف في الروايات أ م ا ر ة على أ ن المراد العموم ولا الخصوص ويدل لهذا أ ي ض ا النظر ف إ ن ا ل ع ل ة و س ي أ ت ي إ ن شاء الله ذكرا ف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ت ت أ ذ ى م ما ي ت أ ذ ى منه بنو ادم و ا ل م ل ا ئ ك ة تنزل ت على رسول الله في مسجده وفي غيره من البقاع و ا ل م ل ا ئ ك ة لا ت ب ر ح ا ل م س ا ج د أ ص ل ا لا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المساجد فلذلك أ ظ ه ر ا ل أ ق و ا ل أ ن هذا الحكم عام في المساجد كلها نعم فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم قال ابن وهب عبد الله ا بن وهب صاحب ا ل إ م ا م مالك من أ ك ل الثوم ونحوه يعني الكراث والبصل هذا الحكم ليس خاصا بالثوم بل يجتمع معه نصا الكراث والبصل ونظرا كل ما فيه ر ا ئ ح ة ك ر ي ه ة ق ب ي ح ة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ك ل الثوم وقال م ر ة من أ ك ل الثوم و ا ل ك ر ا ث والبصل فلا يقربن مسجدنا ف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تتاذى م ما ي ت أ ذ ى منه بنو ادم فهذا ن ص منه صلى الله عليه وسلم على أ ن ا ل ك ر ا ث والبصل حكمهما حكم الثوم قال ابن وهب من أ ك ل شيئا من ذلك فلا وهو ممن تجب عليه ا ل ج م ع ة فلا أ ر ى أ ن يشهد الجموع ة ل ا ف ي ا ل م س ج د ولا ف ي ر ح ا ب ه قال ا ل بشر ا رحمة ا ل ل ه ع ل ي ه و ا ل بشر ا ص ا ر م ع ر و ف ا عند كثير منكم في ا ل أ ع ذ ا ر التي ت ب ي ح ا ل ت خ ل ف عن الجموع قال و ع ذ رو هل كابي او او رو هل م ب ي ح ل ل ت خ ل و ف ي ر ي و ت م ر ي ض ق ر ي ب م ش ر ف و ك و ن ه ي ن ظ ر ش أ ن ا ل م ح ت ض ر و ش د ة ا لو ح ل و ك ث ر ا المطر و ه ر م و ض ر ب هم ظ ل و م ا او ع ج ز ه أ و حبسه مظلوم او ضربه بالظلم أ و عديم ة أ و هارم و ن أ و أ ك ل ه كالثومي ومن يضر الناس كالمجذومي ومثله ا ل أ ع م ا ل الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من ق ا ئ د ه هذه ا ل أ ع ذ ا ر ا ل م ب ي ح ة لمن واجبت عليه الجمعه ا ع ه ان يتخلف عنها محل ا ل ش ا ه د قوله أ و أ ك ل ه كالثوم ي أ ك ل ه كالثوم من الكراث والبصل هذا يجوز له التخلف عن ا ل ج م ع ة لكن قالوا هذا إ ذ ا تناولها نسيانا أ و ض ر و ر ة كالتداوي مثلا هذا يتخلف عن ا ل ج م ع ة أ م ا الذي هو من أ ه ل ا ل ج م ع ة و ي ل ز م ه السعي إ ل ي ه ا و أ ك ل الثوم للتخلف عنها فهذا أ و ل ا ي أ ث م ل أ ن ه فعل محرما ثم يجب عليه أ ن ي أ ت ي ا ل ج م ع ة و ي ج ل س فيه م ؤ خ ر ة القوم في أ و ا خ ر الناس منفردا ً لكي لا يؤذي أ ح د ا ً م ع ا م ل ة له بنقيض قصده بل قال أ ب و الوليد الباجي رحمه الله عليه إ ن من أ ك ل شيئا ً من ذلك لا يحضر المساجد و إ ن لم يكن فيها أ ح د أ ص ل ا ً لماذا وقال ان رسول صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ت ت أ ذ ى م م ا ي ت أ ذ ى منه بنو آ د م و ا ل م ل ا ئ ك ة ل ا ت ب ر ح ا ل م س ا ئ د و في قوله صلى الله عليه و سلم فلا يقرب مساجدنا دليل على ما ذهب إ ل ي ه المالكيه و غيرهم أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة لا تجيب غير واجب ة قال البشار س ي أ ت ي إ ن شاء الله آآ آآ و س ن ة إ ق ا م ة ا ل ج م ا ع ة بفرضنا و و ج ب ة ب ا ل ج م ع ة وهذا س ي أ ت ي بيان له إ ن شاء الله فيما ي أ ت ي لكن موضع الشاهد من الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع اكل الثوم من أ ك ل الثوم إ ن م ا منعه من حضور المساجد ولو كانت ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المساجد و ا ج ب ة لا م ن ع ه من تناول ما يمنع منها أ ك ل الثوم مانع من حضور المساجد وحضور المساجد ل ل ص ل ا ة ج م ا ع ة واجب فكان المنبغي أ ن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن امتثال الواجب ولم يفعل فدل ذلك على أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المساجد غير و ا ج ب ة ذهب الظاهريه هذا القول لم نجده في كتب الظاهريه لكن أ ب و العباس القرطبي رحمه الله عزا بعض الظاهرية إلى و ن ت ت م ع ل م و ن أن أهل ق ر ط ب ة قرطبة بل أهل قرط... أهل قرطبة بل أهل أهل ان ل أ د ل س ي ة لأن و إ ن ك المذهب ن ا النشأ في, عوده قناته في, في, في, في المغرب ش اشتد ر ق قناته فإنما في م وصالبت عوده ل بل ف ي ا ل أ ن د ل س نسب إ ل ى ا ل ظ ا ه ر ي ة أ و إ ل ى بعض ا ل ظ ا ه ر ي ة تحريم أ ك ل الثوم والكراث و ا ل ب ص ل ونحو ذلك مما له روائح كريهه قالوا ذلك ل أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة عندهم و ا ج ب ة وقالوا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصف الثوم ب أ ن ه ش ج ر ة خ ب ي ث ة وقال ربنا سبحانه و ص ف النبي في كتابه الكريم ويحرم عليهم الخبائث ولم يوافقهم أ ك ث ر العلماء على ذلك بل قد ورد التصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه لا يحرم ما أ ح ل الله و إ ن م ا كره ا أ ك ل الثوم ل أ ن ه يناجي من لا يناجي الناس وفي حديث الثوم فيه بعض المباحث نرجئها إ ن شاء الله إ ل ى مجلس قادم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك ش ه د ان لا إ ل ه الا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب اليك والحمد لله رب العالمين